السادس والثلاثون من شرح الكتاب شذ العرف في فن الصرف أصلى الله تبارك وتعالى التيسيرة والقبول والإعانة قال المؤلف رحمه الله حكم اللافيف إن كان مفروقا فحكم فائه مطلقا حكم فاء المثال وحكم لامه حكم لام الناقص كوقع تقول وقع يقيقه اسمع يا سيدنا الدكتور. وقع ملاحظ أن هذا الفعل الموجود أمامك الآن نجد أن الحرف الأول المسمى بفاء الكلمة حرف علة والحرف الأخير المسمى بلام الكلمة حرف علة وفالف يعني فاصل بينهما حرف صحيح هو القاف فذا اسم لفيف مفروق لأن الصحيحة أو أن الحرف الصحيح فرق بين حرفي العلة فسموه الشيخنا لفيف مفروقي يعني الصحيح فرق بين حرفي العلة يقول حكم فائه حكم المثال ونحن عرفنا حكم المثال المثال يا شيخنا عند إسناد إلى لا يحذف. أقول وعد وعدت وعدنا وعدوا النسوة وعدنا هذه الواو تحدث إذا أتينا بالمصدر ونعوض عن الواو تاء أقول اقول وعد يعد عيده صح يا شيخنا طيب فهو يقول وقع يقيقه لما تقول وقع يقي من عندك واصل اي وصل تقول يصل ما الذي حدث يا شيخنا اصله يوصل اصله, يوصله. أصله يوصله. يوصل نقول وقعت الواو الساكنه بين عدويتيها بين الفتحه طيب لما يقول الواقع تقول يقي واصلها يوقي اصلا يا شيخنا ايه يوقي. فأيضا الواو الساكنة وقعت بين فتحة وكسرة فحذفه واضح يا شيخنا يقول يعني اللفيف المفروق فاء زي مثل فاء ايه شيخنا المثال خلاص يا مولانا يعني تحذف عندما تسبق بفتحة وبعدها كسرة واضح يا مولانا م. طيب وحذف من كه الواو كما حذفت من وعده صح يا شيخنا يعني ما اقول مثلا وعده انتبه واعده اقول الامر عد صح يبقى حذفت يا شيخنا منين الواو في الامر وعده يعد وعيد لان الامر محمول على المضارع والمضارع حذفت واو صح يا مولاي فتقول ايه برضو كه يبقى واقع تقول يا شيخنا قه طيب وحذف من قه الواو كما حذفت من وعدة وحذفت الياء لأنه أمر مبني على حذف حرف العلم من آخره معنى قلنا واقع يقي صحيح مولانا قلنا يا شيخنا يقي مم. طيب لما نقول يقي يا هتحذف ياء المضارع. والفعل ده عشان منتهي بحرف علة هيبنى على حذف حرف العلة فتقول المفروضة قي تقول يا شيخنا قي لكن أتينا بهاء السكت حتى لا نقف على, إيه؟ على حرف واحد فقلنا قي صح يا شيخنا طيب عايزين كده ايه واضح يا مولانا. ثم قال تنبيه يتصرف الماضي باعتبار ضمير الضفع به الى ثلاثة عشر وجهاً إثنان المتكلم نصرت ونصرنا ده كلام سهل يا شيخنا إن شاء الله يعني بأمر لا ليس فيه يا شيخنا صعوبة صح يا شيخنا؟ يعني عندك كلمة نصرى يقول يتصرف الفعل الماضي ده الفعل الماضي ده إذا أردت أن تجعلهم متصلا بضمير رفع متحرك إيه ضمير رفع مولانا؟ تاء فاعل بأنواع الثلاثة نصرت تو تا ت تول المتكلم تا المخاطب تي المخاطبه ونا للمتكلم ومعه غيره أقول نصرنا صح وخمسة للمخاطب نصر تا طب نبقى فهم يا يبقى نصر تا طيب نصر تي للمخاطبة نصر تما دا بنوعيه طيب نصرتم لجماعة الذكور نصرتن لجماعة الناس وستة الغائب ستة يا للغائب فالغائب أقول يا شخنا نصر يعني هو زيد النصر أخاه يبقى نصر هو يعود إلى زيد يعني طب الرجل النصر أو زيد النصر أخاه نصر ها ها على المسن الغائب يعني واقول مثلا الرجال نصروا وزيد وزينب او هند نصرت يعني هي الهندان نصرتا يعني هما والنسوة نصرنا يعني هن خلاص يا شيخ ده سهله ولا صعب سهله المضارع لابد أن يبدأ بحرف من حرف انيتو أقول انصروا دا المتكلم يعني همزة دي اسم همزة المتكلم يا صح؟ انصروا دي اسم همزة المتكلم ننصروا بالنون للمتكلم المتكلم ومعه غيره تنصروا يا زيد دي المخاطب تنصران يا زيدان للمخاطبين أو يا هندان للمخاطبتين تنصرون للجمع الذكور طيب تنصرنا لجماعة النسوة. طيب ينصروا يعني هو. ينصران يعني هما. طب ينصرون يعني هم. هند تنصرو يعني هي. الهندان تنصران. الالف ده ألف الغيبة. ألف المثنى على غائبين يعني. النسوة ينصرنا. نون النسوة دي فاعل. يعود على ايه على اسم سبق يعني. هو النسوة يعني. بنتحدث عن غائبات يعني وبثله المبنى المجهول المبنى يا شيخنا المجم... تغير صورة الفعل عند البناء المجهول يحذف الفاعل إما للعلم به وإما للجهل به وإما خوفا منه وإما خوفا عليه فلما قل نصر زيد أخاه أحذف الفاعل للعلم به وغير الفاعل قل نصيرا أخوه خلاص يا شيخنا وطبعا بقية الأمثلة يعني يعني مثلا يقول نصر مثلا أخوه طيب ما الواني نصر بالف نائب فاعل يعني الرجال نصروا يبا هو الجماعة نائب فاعل النصوة نصر يبا النصوة نا. نائب على أن الفعل مبني المجهول يا مولان وتصرف الأمر إلى خمسة يتصرف الأمر إلى إيه شيخنا؟ خلص اسمع كده أمر الواحدة أنصر في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلما ننصره, ظالم... ننصره مظلما فكيف ننصره ظالما؟ قال إيه؟ أن تحجزه عن ظلمه طيب أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى أنصر ده أمر الواحد فعل أمر مبني على السكون الفاعل مستده وجوبا تقديره أنت طب لما يقول أنصر كقول تعالى اذهب إلى فرعون إنه طفا يبدأ فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين ألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل يعني. طيب انصروا كقول تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمني فهم؟ يبدأ أمر برضو مبني على حذف النون لاتصاله به طيب لما أقول انصري أيضا للمخاطبة دي فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة انصرنا ده فعل إيه؟ أمر مبني على سكون اتصاله بنون النسوة النسوة ده متصل مبني في محذر رفع فاعل الحمد لله احنا انتهينا بفضل الله من ايه من هذا الدرس قال الشيخ رحمه الله الباب الثاني في الكلام على الإسر وفيه عدة تقاسيم. لي قلت لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع ومعنى منتهى الجموع يعني جمع الجمع يا شيخنا فلم قل هذا قول سديد أجمع قول أقول أقوال وأجمع أقوال أقول أقاويل فعندما أقول أقاويل الجمع وقف عندها فلا تجمع مرة ثانية فهو كل جمع تكسير ثالث ألف بعض حرفان زي مساجد مصانع أو ثلاثة وسطها ساكن كالمثال ده تقاسيم مصابيح أو تماسيح قسم في هي منتهى الجموع قال وفيه عدة تقاسيمة يبقى تقاسيمة مضاف إليه مجروب بالفتحة يضع الكسرة لأنهم ممنوع من الصرف ليه؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقب بعد الردف قال التقسيم الأول اللي من حيث التجرد والزيادة عفوا من حيث التجرد والزيادة فما يا شيخنا لأن حيث تضاف إلى جمل عشان كده قلت حيث التجرد ما قلش حيث التجرد لأن حيث لا تضاف إلى مفرد يعني طيب اسمع يا شيخنا ينقسم الاسم إلى مجرد ومزيد المجرد إلى ثلاث ورباعي وخماسي أولا إيه المقصود بالمجرد يا مولان المثال هم نصرة. دا فعل مجرد من الزيادة. بتجد نفس الحروف الموجودة أمامك النون والصاد والراء موجودة في تصاريف الكلمة. فإذا قلت ناصر، ها؟ ناصر أو منصور، هتجد نفس الحروف موجودة النون والصاد والراء موجودة في ناصر وفي منصور. بعكس بعكس الحرف المزيد. فهمت شخنا؟ يعني عندما تاتي بالكلمة ناصرة. هتجد الآلف حُزفة هذه المزيدة دي والذي يساعد طالب العلم على ذلك ان يزن الكلمة لم صار فاعل فاعلة إذا ابتناصر فاعل يبقى الآلف مزيدة منصور مفعول يبقى على فعل ميم واو صح يا شيخنا؟ طيب أول اسم الشيخنا اللي هو فعل بفتحة إيه؟ فتسكون نحن بنتكلم عن اسم المجرد يعني بنتكلم يا شيخنا حديثنا الآن عن إيه؟ عن أوزان لسم المجرد وليس الفعل حديثنا في الأسماء لسم المجرد الوزن الأول سهل يا ولد أو كلمة فعل كلمة فعل يا فعل مثل كلمة سهم او كلمة يا مولانا سهل إيه الفرق بين سهم وسهل سهم ده اسم علم على ذاتي لكن سهم صفة أعفهم. سهل صفه لما مثلا يعني هذا امر سهل يبقى دي صفه يا مولانا اتى لك بمثالين المثال الاول الاسم والثاني ايه الصفه واضح يا شيخنا طيب الاسم الثاني فعل انتبه يا شيخنا فعل بفتح الفاء والعين مثل كلمه قمر وكلمه بطل اذا القمر ده اسم القمر المعروف في السماء لكن بطل صفة يعني بمعنى شجاع يعني طيب اللي الوزن الثالث ها اكتب مع صبور او كده واضح يا شيخنا طيب يبقى هذان احنا ايه دلوقتي؟ اوزان ايه مران ها اوزان ايه الثلاثي لا ل... لا لا الثلاثي لا لا لا الثلاثي لا المجرد اول وزن شخن نعمل كذا هو هذه شخن أهو فعل فعل ها اسمها هذه شخن إيه سهل. فعل إذا كلمتين ملانها سهم صح كذا يبقى فعل زي سهم طيب الوزن سان إيه عندك ها فعل بفتح الفاء والعين مثل ايه ملانها مثل قمر أي قمر الوزن سالس ها فاعل مثل ايه حذر يا سلام حذر الوزن الرابع فعل تفاعل مثل ايه عندك عضض ها هات مثال تاني تعول خلينا رجل الرجل افضل يعني اسهل ايه فعل. اي رجل هات المثال اللي بعده فعل فعل مثل ايه حيم ها حين. حمل يا سلام هات اللي بعده ها بعد كده في عل ها في العلب. لا عف... في عل مثل ايه عينب. يا سلام عينب. هات اللي بعده شيخنا بعد كده في عل في عل مثل ايه إبل. ابل ها هات اللي بعده شيخنا بعد كده فعل فعل مثل ايه حلو حل. والفي حاجة تانية؟ في قفل قفل طيب قفل اهي قفل فعل اهي خلينا في الحلو احسن ادي كلمه حلو هات اللي بعدها يا شيخنا مواز فعل مثل ايه حطم حطم خلاص انتهى ها؟ فعل إيه عنق. عنق طبعا يا شيخنا الكريم طالب العلم إذا وجد صعوبه في في حظ او ذا الاسم ثلاثي مجرد بدل أن يقول فعل وفعل وفاعل وفعل, وفعل لا هو يكتفي بالمثال يتضح له الوزن فيقول يا شيخنا اهو سهم وبعد ذلك يقول ليه على وزن فعل يقول قمر فعل حذر فعل رجل فعل حمل فعل عنب فعل ابل فعل حل فعل طيب حطم فعل وبعد ذلك عنق فعل يبقى انتهينا من إيه ده ده أولادي اسمه إيه أوزان لسم الثلاثي الثلاثي يعني جاء على ثلاث أحرف فقط بس المجرد يعني مجرد من الزيادة مجرد من هذه الأوزان العشرة واضح يا شيخنا؟ طيب الوقت انتهى مالش. أيوة يلا يا سيخنا هاتل لبعد وأوزان إيها؟ أيوة وكانت القسمة العقلية تقتضي اثني عشر وزنا لأن حركات الفاء ثلاثة الفاء الفاء الحرف الأول يعني ف في فو صح يا شيخنا العين أيضا إما تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة أو ساكنة ثلاثة فأربعة دكان اتناشر خلاص يبقى القسمة العقلية تقتضي يا شيخنا أن يكون بناء ها يكون اثنى يكون اثنى عشرة صح يا شيخ؟ قال وكانت الكسمة العقلية تقتضي اثنين عشر وزنا لأن حركات الفائ ثلثة وهي والضم والكسر. واجد ذلك في العين أيضا يعني العين إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. واجدد السكون والثلاثة الأرب في الأربعة باثني عشر صح يا شيخنا؟ يقل فوق عل اللي هي ملان دو إل يعني ده وزن قليل عند العرب يعني احنا احنا مولانا ذكرنا العشرة المتفق عليها لكن كلمة دوئل نتابع كده لمنها ابو الاسد الدوئلي ادي كده شوف دوئل بضم ايه شخصنا بضم فعل كلمة وكسر العين دوئل ده الوزن ده قليل فهمت يا مولانا وقال دوئل ده اسم لدوي بيه لدوي باية لدويبة تصير يعني لدويبة او أول لدويبة لدويبة لدويبة طيب اسم لدويبة أو اسم قبيلة بس هو يعني يغلب على ظنه اسم قبيلة منها أبو لؤي الدؤلي يعني نسب إلى الدؤلي ده نسبة إلى قبيلته يعني خلاص يا شيخنا لأن هذا, هذا الوزن قصد ترصيصه بالفعل المبني المجهول فهم حاجة صل على رسول الله اللهم صل وسلم محمد. هو يريد أن يجيب على سؤال قد يسأل من بعض الطلاب يعني لماذا كان هذا الوزن قليلا بالنسبة لأوزن اسم الثلاث المجرد اللي هو على وزن فوعل قال لا تنسى أن هذا الوزن خاص بالفعل المبني للمجهول زي ضورب ضوريبة صح ولا اللي هو ضم الأول فترة وكسر الثاني فقال ده سبب أنه الاسم يأتي منه قليل هو لأنه خاص بالفعل المبني للمجهول خلاص زي مثلا إيه كسرة فوهمة كتبا شريبا خلاص يا شيخنا قال تعالى ونوفقا في الصور النوفقا كده واضح يا شيخنا وأما انتبه في عل ده عكس يا مولانا عكس دول دويل آه يعني يعني ده بضم الفاء وكسر هنا نعمل يا شيخنا كسر, كسر وضم يبقى اللون ها في عل يا شيخنا قال في غير موجود في غير يا شيخنا أي غير موجود طيب لماذا لم يوجد في كلام العرب لأنه صعب أن تنتقل من كسر إلى ضم صعب يا مولانا صعب أن تنتقل إيه؟ هو من كسر فضم ايوه شوف شوف في عول تجد يعني في صعوبة في النطق فلم يوجد يعني خلاص يا مولانا اسمع لله قل ويجاب عن قراءة بعضهم والسماء ذات الحبك ذي بكسر فضم بأنهم تداخلوا اللغتين في جزئي الكلمة إذ يقالوا حبك بضمتين وحبك بكسرتين خلاص فالكثرة في الفاء من الثانية والضم في العين من الأولى صبعا أنت مش فاهم حالك صح هو شيخنا قال إيه؟ هذه اللغة في عل غير موجودة في كلام العرب فده وزن يعني ليس موجود ثم أورد سؤالا وقال يجاب عن قراءة بعضهم قراءة يا شيخنا بعضهم ماشي يا مولانا هذه القراءة رويت عن الحسن البصري وهذه قراءة شاذة ليه شاذة يا مولانا لأنها خالفت القياس ووافقت الاستعمال فتاسم شاذة مقبول يبقى خالفت القياس ووافقت ووفقت الاستعمال طيب نشوف يا مولانا طب ليه لما وردت في القرآن تبقى مستعملة أنزو واضح كده طيب قال تعالى والسماء ذاتي ها؟ ذاتي الحبك على قرآة الحسن يبقى الكسر والضمه كسر الفاء وضم العين فكيف تجيب عن هذه القراءة قال دم تداخل اللغتين تداخل أي شيخنا لأن في عندنا شيخنا انتبه كده حبك وحيبك خلاص ايه معنى يعني دي هذه اللغة وهذه لغه يعني مثلا احنا بنقرأ في القرآن والسماء ذاته الحبك في لغة تانية من الحيبك بكسر فأو العين خلاص في المسيش اتى شخص وركب من اللغتين لغة ثالثة لغة ناشخنة فأخذ من من من اللغه دي اللي هي كسر الفاء قال ايه ها قال حي واخذ من اللغة الثانية ضم العين ادي معنى تداخل لغتين صح يا شيخنا ابسطتها لك عن كده لا تمام اصلا ايوه يعني افترض حضرتك من الصعيد مثلا يعني وانت سافرت في مصر لما واحد بيناديك في مصر تقول نعم في الصعيد يقول لك ايوه فيم حضرتك فركبت لغه ثالثه قلت اي ونعم صحيحه هظي كده وضحت يعني طيب الحمد لله كده فهمت انتهى الوقت ولا هذا والله اعلى واعلم